وَجَاوَ النَّبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْصِفُونَ وَجَاوَ النَّبِيُّ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجعل لنا لاَ هَنَ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قُلْ يَا مُوسَى سَجِّدْ لَنَا إِنَّ هَنَ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَلَئِنَّكُمْ قَوْمٌ انها اولائي متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمدون انها اولائي متبرم ما هم قُل لَّا أُغَيِّرَ اللَّهَ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قُل لَّا أُغَيِّرَ اللَّهَ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ يسومونكم سوء العذاب وإذ أنجلناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساء يقتلون أبناءكم ويستحيون نتاءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة واثمنناها بعشر وواعدنا موسى 30 ليلة واثمنناها بعشر واثمنناها بعشر, واتممناها بعشر رَمَتْ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّ النَّهَارَ عَشْرًا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهَا أَرْبَعِينَ ليلة وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُفِّفْ لِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُفِّفْ لِي فِي وأصلح وأصلح وَلَا تَتَّبِعِ السَّبِيلَ سجيد واخلص ولا تتبع سبيلا سجيد ولم ما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه ولم ناجى موسى لنيقاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إلى الجبل فإن تَقَرَّ مَكَانَهُ فَتَوْفَى قَالَ لَمْ تَرَانِي وَنَا تِينُ نُخِرَ إِلَى الْجَبَل فَإِذْ تَقَرَّ مَكَانَهُ فَتَوْفَى تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ كَمْ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فلما أفا ققَالَ سُبحَكَ تُبتُ إلَكَ وَأَن أَ وَللِ مُؤمنِين ألَ أَقَ قَ قَالَ تُبحكَ تُبتُ إلَكَ وَأَن